أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يند ولم يوند ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله ملك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تعبد وأهل أن تحمد وأنت على كل شيء قبير اللهم لك الحمد إذا رضيك ولك الحمد حتى ترضاه ولك الحمد بعد الرضاه ولك الحمد على كل حال لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا عزيز يا غفا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما عطيت وقل عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عني إنه لا يذل من وعليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالي لا من جاء ولا ملجأ منك إلا إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به تنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوالد منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبارا ولا مذلو علمنا ولا إلى النار نصيرنا واجعل جنة يدارنا برحمتك يا الراحمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا ردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم يا سانع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام بعد الموت أجبر كسرنا وتول أمرنا واشف مرضانا واستر عوراتنا وآب الروعاتنا واختب الصالحات أعمالنا لرحمتك يا أرحم الظاحمين الله اللهم حبب لينا الإيمان وزينوا في قلوبنا وكره لينا الكفر والفسوق سنان وجعلنا ربك الراشدين اللهم لا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا همنا الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مريض الا شفيته ولا ضالا لم ولا عسيرا الا يسره ولا مبتلا الا عافيته ولا ايبن الا ردت ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لا ترضى ولا نفعا صلاه الا عنتنا على قضائك ويسرت يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا اللهم انزل عليهم الخير من ضرار اللهم اشفق عليهم كما اشفقوا علينا واكرمهم كما أكرمونا وسامحهم كما سامحونا يا رحمتك يا ارحم الراحمين إلهنا إلهنا الكون رب غيرك فيرجى أنهل في الكون إله غير ك فيدعى إله من تكننا إله بعيد يتجهمنا أم عندنا ملجئه أمرنا إن لم يكن غض لم يكن لك غضب علينا إن لم يكن بدا غضب علينا فلا نبالي غير أن نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخدك لك العجبة حتى ترضى ولا حول أولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحم جميع موت المسلمين الذين شيدونك بالوحدانية وَإِنَ بِيكَ بِالْرِّسَانَةِ وَمَاتُوا عَلَى اللهم اغفل لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالمال والثلج والباد ونطيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الذوب الأبيض من الذنس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفل لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفلنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار دعنا بك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء جعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولي امرنا رئيس الدوله لما تحب وترضى وارزق حالنا هذه لما ما تحبه وترضاه, ما وترضاه. اللهم وفقهم للخير وعنهم شر اللهم وفقهم للخير وعنهم شر يا رحمتك يا الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما وجعل تفرقنا من داريت فرقا عصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وبالآخرة حسنة وقل عذاب النار وصل الله وسلم وبالك على سيدنا محمد وعلى أره وصحبه أجمعين الله أكبر